لأيام مدري وين دارك ولا ادري ليه وانا خابر أني باب شفك ومزلع جهة غياب بلا سبح هجعد بلا تنبيه <تصفيق> جفا اغلى العرب نار على الكبد وهاجاك نغش قلبي من البعد وش حاجتك تكوين جفاك الجمر والصبر في بعدك الصاجات احبك بقلبي و ما تمحي هذا هجرك يحاول قمو جاوي